ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الساق إلى فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدّث